خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس الأخير من سلسلة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل له المثوبة وهو آخر فصل من كتاب الجهاد والسير يقول فيه المصنف رحمه الله ويجب كتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ما أقام الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة <تصفيق> هذا فصل في مسألة قتال البغاة والأصل في ذلك آية سورة الحجرات التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى وإن طَائِفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تَفِيءَ إلى أمر الله فَبَيَّنَتْ هذه الآية وُجُوبَ قتال الفئة الباغية لقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي فهذا فعل أمر والأمر للوجوب كما تقرر في الأصول فتقرر إذن بأنه يجب قتال الفئة التي تبغي وذكر عدد من أهل الكتابة والتصنيف في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في قوم تشاجروا بينهم وتصارعوا بالجريد والنعال والأحجار فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ثم نزلت هذه الآية وَإِنْ طائفتان من المؤمنين اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما وجوب الصلح بين المقتتلين من المؤمنين والصلح لا يكون إلا وفقا لشرع الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت بمعنى إن جاوزت الحد هذا هو المعنى اللغوي للبغي إن الحد والمقصود إن لم تقبل شروط الصلح والمعنى إن لم تقبل شرع الله عز وجل الذي طبق عليها إن لم تقبل ذلك ولم ترجع إلى أمر الله وحكمه سبحانه وتعالى قاتلوها حتى تفيئ أي ترجع إلى أمر الله عز وجل بعض العلماء يقول بأن هذه الآية أصلٌ في قتال الفئة الباغية وفي قتال البغاة وبعض العلماء يقول بسبب هذا الذي ذكرناه من سبب نزول الآية فإن الآية ليست دليلا ولا أصلا في مسألة قتال البغات وإنما أحكام قتال البغات تؤخذ من اجتهادات الصحابة وعلى الخصوص منهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الذي ابتلي في خلافته القصيرة بأنواع من الفتن وأنواع من القتال فإذا هذا الذي ذكره مصنف دليله هذه الأيوة يجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق <تصفيق> ثم ذكر المصنف بعض أحكام قتال البغاة فقال ولا يقتل أسيرهم خلافا لما ذكرناه آنفا في أحكام الأسرة من أن الإمام مخير بين أمور ثلاثة إما أن يمنا وإما أن يطالب بالفداء وإما أن يقتل ولا يتبع مدبرهم أي إذا أدبر أحد خلال القتال أدبر واحد من هؤلاء المنتمين لتلك الفئة الباغية لأولئك البغاة إذا أدبر وفر من ميدان القتال فلا يتبع لا يتبعه المقاتلون ليقتلوه ولا يجاز على جريحهم وفي هذه الكلمة أو في هذا الفئة اللغة أخرى ولا يجهز على جريحهم يعني إذا وجد الجريح جريح من هؤلاء البغاة لم يموت ولكنه جريح فلا يجوز أن يذفف عليه هذه لغة أخرى أو يجهز عليه أو يجاز عليه بمعنى أن يقتل, يعني أن يقتل كما مثلا عندنا أمثلة في قتال المشركين مثلا أبو جهل أبو جهل لما ضربه معاذ ومعوذ ابن عفراء في غزوة بدر اجتمع عليه وكان شاب بين حدثين فكان أبو جهل معروفا بأنه قوي البنية شديدها عظيم الجثة فاجتمع عليه فاختلف عليه بضربتين فضرباه ولم يقتله ولم يقتله فسقط بين الجرح حتى مر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأروى ووجد ما زال جريحا لم يموت بعد فأجهز عليه واحتجز رأسه وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مثال للإجهاز على الجريح ذكرته لأنه مشهور في كتب السيرة هذا لا يكون بالنسبة لقتال البغات ولا تغنم أموالهم ولا تغنم أموالهم أي لا وجود لمسألة الغنيمة في قتال البغات الدليل على ذلك بعض الأحاديث لكن الأحاديث المرفوعة لا تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر لكم منها مثالا هو ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لابن مسعود ابن أم عبد وهذه ها ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود يابن يا أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم هذا ابن أم عبد يقول الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم هذا الحديث كما قلنا أخرجه الحاكم أخرجه غيره ولكنه حديث ضعيف من حيث الصناعة الإسنادية الحديثية فهو حديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ثبت هذا من فعل الصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فقد ثبت في عدد من كتب الحديث أن أن علي رضي الله عنه وارضاه أن منادي علي نادى يوم الجمل يعني علي أرسل شخصا ينادي يوم الجبل الجمل, الجمل وموقع الجمل تعرفونها وهي الموقعة الأولى التي التي وقعت لعلي رضي الله عنه وارضاه وهي الموقعة التي قاتل فيها جيشا على زعامته عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين وكانت موقعة عظيمة وممن قتل فيها طلح والزبير وهي أصل من الأصول التي تأخذ منها أحكام قتال البغاة نادى منادي علي يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وفي بعض الروايات الأخرى لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. فإذن هذه في الحقيقة ليس لدينا حديث مرفوع لكن لدينا أولا اجتهاد الصحابة ثم لدينا استصحاب الأصل وما هو الأصل الأصل عسمة دمي وعسمة مالي المؤمن والبغاة داخلون في المؤمنين بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فبين الله عز وجل أن هؤلاء المقتتلين كلاهما من المؤمنين فأثبت لهما وصف الإيمان وعندنا إذن الأصل أن مال المؤمن ودمه حرام لا ينبغي أن يهدر إلا أن يأتينا دليل وليس لدينا دليل فنستسحب هذا الأصل ثم إذا أضفنا إلى ذلك اجتهاد علي رضي الله عنه وأرضاه تقوى لدينا هذا المذهب وجزمنا إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه هو المذهب الصحيح <تصفيق> أيضا إلى جانب مجموعة من الإجماعات في هذا الباب فقد حكى بعض الأئمة أن منهم الزهري رحمه الله تعالى الإجماع على أنه لا قصاص في أيام الفتنة لما تكون الفتنة فهمت؟ مثل تلك التي وقعت زمن علي رضي الله عنه وأرضاه سواء بينه وبين أهل الجمل أو بينه وبين الخوارج أو بينه وبين أهل الصفين في جميع هذه الأحوال يقول الزهري رحمه الله تعالى إجماع منعقد على أنه لا قصاص فهمت؟ يعني أمور القصاص كلها لا تكون وورد ذلك مفصلا في هذا الأثر بلفظ هاجة الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة أدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدر أي من الأوائل من أهل السابقة من أهل بدر وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص ولا حد في سبي امرأة سبيت يعني مثلا واحد ساب مرأة خلال الفتنة تأولا فإلا لا يجوز السبي في هذه الحالة لكن تأولا فعل ذلك لا يحد ويقال بأنه زنيت أو فعل كذا أو سارقت أو شيء من هذا القبيل لا يحد لأن هذه فتنة يعني تموج ويقع الهرج والناس متأولون كما حدث زمن علي رضي الله عنه الناس كلهم كانوا متأولين خصوصا من الصحابة باستثناء الخوارج فإن تأويلهم غير مقبول منهم لأنهم أهل جهل بالقرآن وبالسنة لكن الصحابة الذين شاركوا في الفتنة موقعة الجمل وموقعة صفين كلهم كانوا مجتهدين متأولين فبعضهم مجتهد له أجر واحد هو أجر الاجتهاد فقط وبعضهم مجتهد له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وفي الحقيقة أهل السنة لهم في مسألة قتال علي رضي الله عنه أرضاه مع هؤلاء الأهل الجمل وأهل الصوفين لأهل السنة مذهبان في هذه القضية المذهب الأول من يقول بأن عليا رضي الله عنه أرضاه كان على حق في قتاله جميعه فهمت في كل هذا القتال الذي قاتل فيه كان هو صاحب الحق ومع ذلك نعذر فهمت ومع ذلك نعذرو أهل الجمل ونعذر أهل الصوفين ونقول بأنهم متأولون ونجزم أو نقطع بأن علي رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب الحق وهو صاحب الأجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصاب والآخرون لهم أجر الاجتهاد فقط هذا مذهب أول وله ما يدل عليه دلة على ذلك كثيرة منها بالنسبة لقتال صفين حديث, حديث عمار بن ياسر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحى عمار تقتله الفئة الباغية ويحى عمار تقتله الفئة الباغية وقد ثبت, وقد ثبت بأن عمارا قتل يوم صفين قتله جيش معاوية فهذا يدل على أن الفئة الباغية هي جيش معاوية لا شك أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تأول في هذه المسألة وقال أنتم الذين قتلتموه لأنكم أخرجتموه ولكن هذا تأول باطل فهمت ورد عليه بردود متحددة طيب وأيضا حديث الحسن إن ابن هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فهذا أيضا يدل على أن المقتتلين في هذه يعني هذا يدل على أن المقتتلين في معركة الصفين هم من المسلمين جميعهم فهمت وأن الحسن يكون سببا في الإصلاح بينهم طيب هناك أدلة ثم هناك فضل وسابقة علي رضي الله عنه أرضاء الذي لا تقارن بشكل من الأشكال مع صحبة معاوية رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين فهمت؟ هذا مذهب مذهب الثاني ونصره بعض أهل العلم هو أن لا يتكلم في هذه المسألة أصلا بحيث لا يجزم بصاحب الحق بل يقال هؤلاء الصحابة وقعت بينهم الفتنة وعصمنا الله سبحانه وتعالى وعصم أسيافنا منها فنعصم ألسنتنا منها ولا نتكلم فيها وهؤلاء الناس هم صحابة رسول الله نتولاهم ولا نتبرأ منهم ونكل أمرهم إلى الله عز وجل وهو حسيبهم فهذا مذهب ثاني ولا شك أنه أسلم وإن كان المذهب الأول أقوى من حيث الدليل لكن الذي لا ينبغي أن يقال يعني هذان مذهبان قويا لكن الذي لا ينبغي أن يقال هو أن يقال مثلا بأن علي رضي الله عنه وصاحب الحق وبأن مثلا وبأن معاوية والذين كانوا معه كانوا يريدون الدنيا أو إنما يقصدون بقتالهم الشرف والرفعة ولا يقصدون بذلك إلا الرغبة في السلطة والدنيا وغير ذلك مما نسمعه وللأسف الشديد هذا الذي كاد أن يسلكه إن لم نقل سلكه الشارح اللي هو صدق حسن خار رحمه الله تعالى فإنه كاد أن يصرح بهذه المسألة وجاء بها بعبارة لطيفة يغلف بها هذه الفكرة والصحيح أنه لا ينبغي أن يقال هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معاوي لم يكن الصحابي الوحيد في جيش الشام بل كان معه عمر بن العاص وكان معه المغيرة وكان عدد من الصحابة لا شك أنهم في السابقة والفضل ليسوا كمن كان مع علي رضي الله عنه وارضه لكنهم صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقلة الأخبار ومن نقلة الحديث والسنة إلى غير ذلك فلا نخوض في ذلك ولا نظن بهم إلا الخيرة ونحسبهم خيرة من أنجبتهم هذه الأمة ها؟ لصحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لا ينبغي أن يقال وهذا الذي ذكره كما قلت صديق حسن خان هو الشائع عند كثير من العقلانيين في هذا الزمان وكثير من المتشيعين من حيث لا يعرفون وكثير من الذين يريدون أن يطوعوا التاريخ الإسلامي لأفكارهم التي ورثوها عن العلمانية والماسونية وغيرها من الأفكار والتيارات الدخيلة على الإسلام فهم يريدون أن يطوعوا التاريخ الإسلامي لهذه الأفكار الدخيلة ويريدون أن يحكموا على كل ما وقع في التاريخ لا بالمنهج العلمي السندي الصحيح القويم الذي سنه المسلمون وعلماء الحديث في التاريخ وبه يميزون بين صحيح الروايات وسقيمها فهمت؟ لا يريدونهم أن يستخدموا أمورا أخرى كما تجده في كتابات بعض المتأثرين بالعقلانية. يعني مدرسة محمد عبد وتلامذته المعروفون إلى هذا الزمان إلى جانب مدرسة العلمانيين الأصحاب العلمانية الصرفة والمحضة وما أكثرهم أيضا في هذا الزمان إلى جانب بعض المنتسبين إلى هذه الصحوة الإسلامية ممن يريدون أن يتكلموا في هذه الأمور ويتكلمون في معاوية رضي الله عنه ويتكلمون في الأمويين إلى غير ذلك من الأمور التي لا سبيل إلى الكلام فيها وتفصيل الحديث فيها في هذا المجلس الصغير إن شاء الله تعالى جيد <تصفيق> ثم قال المصنف رحمه الله وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله دلل ذلك كثير جدا من الكتاب ومن السنة من الكتاب مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والعبارات السلف الذين فسروا القرآن تدور حول معنيين اثنين لكلمة قول الأمر العلماء والأمراء، تعرف؟ العلماء والأمراء، هذا هؤلاء هم قول الأمر، فيجب طاعة قول الأمر منا أي من المسلمين بمعنى نطيع علماءنا ونبجلهم ونوقرهم ولا نتكلم فيهم إلا يعني لا نتكلم فيهم بباطل وإلى آخر الأمور المعروفة التي ينبغي أن نتعامل بها مع علمائنا وأيضا. الأمراء علينا أن نطيعهم سواء كانت إمارة خاصة أو إمارة عامة يعني الإمارة تنطلق من الإمارة الصغيرة التي تمر من إذا سافر اثنان أو ثلاثة من الناس عليهم أن يؤمروا واحدا فهمت كما ثبت ذلك في الحديث فهذا أمير يطاع فهمت وتجب طاعته بهذه الآية وبعموم الأحاديث الأخرى الدالة على طاعة الأمير فهمت ويعم وي ذلك جميع أنواع الإمارات إلى أن يصل إلى الإمارة العظمى التي هي الخلافة فهمت خلافته المسلمين وأيضا دليل هذا الذي ذكرنا حديث عند البخاري من حديث أنس المرفوع اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ما هذه الشرطية يعني ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم حكم الله ما حكم فيكم بشرع الله عز وجل أطيعوه وإن استعمل عليكم عبد حبشي بعض العلماء يقول في هذا الحديث المقصود بذلك الإمارة الخاصة مقصود بذلك الإمارة الخاصة للخلافة العظمى لأن العبد لا يكون لا يكون خليفة للمسلمين لأنه على القول الصحيح الخليفة المسلمين ينبغي أن يكون من قريش تأينت على على الصحيح إن شاء الله وتحر طيب وبعض المسلمين يقول لا هذا على سبيل المبالغة ولا يقصد به حقيقة الأمر العبد الحبشي لكن هذا على سبيل المبالغة حتى ولو استعمل عليكم العبد الحبشي عليكم أن تطيعوه وأن تسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله فالشرط الوحيد الذي يجعل يجعلنا نطيع أو لا نطيع الأمير هو إقامة شرع الله عز وجل أما ما عد ذلك أن يكون من هذا الجنس أو من هذا اللون أو من كذا هذه أمور غير مشترطة في دين الله عز وجل وفي الصحيحين أيضا حديث من أطاعني فقد أطاع الله من عصاني فقد عص الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني والحديث صحيح وهو ظاهر الدلالة على المراد ثم قال ولا يجوز الخروج عليهم ما أقام الصلاة ولم يظهر كفرا بواحا لا يجوز الخروج عليهم يعني لا يجوز الخروج على الأئمة المقصود الخروج عليهم بالسيف لا يجوز الخروج عليهم بالسيف أي بالقتالي لإزالتهم فهمت لا يجوز ذلك ما أقام أمرين اثنين وما توفر شرطان اثنان هو ما أولا ما أقام الصلاة وثانيا ولم يظهر كفرا بواحا <تصفيق> وذلك للأدلة الواردة في السنة على هذه المسألة منها حديث عوف بن مالك عند الإمام المسلم وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم هذه العبارة دليل على المعنى اللغوي لكلمة الصلاة المعنى اللغوي لكلمة الصلاة والناس مختلفون في الأصل اللغوي لكلمة الصلاة على مذاهب أربعة أرجحها أن الصلاة بمعنى الدعاء يشهد لذلك هذا الحديث وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويالعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلان نبذهم عند ذلك يعني شكون هذو شرار أئمتكم فهم أفلان نبذهم أفلان نخرج عليهم أفلان نقاتلهم لا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزع يدا عن طاعة لا تخرج عليهم ما أقام فيك الصلاة فهمت لأن الخروج لأن الخروج فتنة ولأن الخروج يؤدي إلى سفك دماء ولأن الخروج يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا فإذا قورنت هذه المفاسد ما مفسدتي ظلمي الحاكم أو جوره أو فسقه رجح الجانب الثاني على الجانب الأول، وقواعد الشرعي وأصول الشرعي قائمة على مسألة درء المفاسد وجلب المصالح، فهمت؟ وأيضاً حديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع أي تسمع وتطيع لأميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع هذا دليل أيضا قوي في الباب وهو عند الإمام مسلم وهذه كلها أدلة على مسألة ما أقام الصلاة الدليل على المسألة ولم يظهر كفرا بواحا التي ذكر المصنف في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت المبايعة عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فهمت؟ كفرا بواحا أي ظاهرا جليا واضحا عندكم فيه من الله برهان أي عندكم عليه دليل من الكتاب أو من السنة دليل يدل على أن هذا الشيء كفر فإذا كفر الحاكم بسبب من أسباب الكفر وهي متعددة جدا وأنتم تعرفون إن شاء الله تبارك وتعالى بأن الكفر بما أنه نقيض الإيمان فكما أن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان متكون من أمور أربعة فهمت؟ كما تقرر في معتقد أهل السنة والجماعة هي قول اللسان فهمت؟ وقول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب وعمل الجوارح هذه أمور أربعة يتكون منها ماذا يتكون منها الإيمان فإذا عرفنا بأن الإيمان هكذا وعرفنا بأن الكفر هو نقيض الإيمان فإن الكفر يكون بأحد هذه الأمور بنقيض هذه الأمور الأربعة يمكن أن يكون أن يكون قولا لسانيا والنازر في كتب الردة من أسفار الفقه الإسلامي المتعددة مثل الكتب المذهبية على وجه الخصوص وغيرها من الكتب يرى مجموعة من الأشياء التي تدل على أنواع الرد التي يمكن أن تقع بالقول اللساني الأقوال المناقضة لقول اللسان الإيماني الذي هو قول لا إله إلا الله وهي متعددة جدا مثل سب الله عز وجل مثلا أو سب رسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بشعائر المسلمين إلى غير ذلك من الأمور يمكن أن يكون الكفر مناقدا لماذا؟ لقول القلب، لهو التصديق، فيكون الكفر ماذا؟ يكون تكذيبا بأن يقوم بقلب الإنسان تكذيب أو شك، ليس بالضرورة تكذيب، أو شك أو ريب في هذه الرسالة أو في ضرورياتها المعلومة من الدين بالضرورة مثل شك في البعث او شك في النار او شك في صفه من صفات الله عز وجل معلومة من الدين بالضرورة المتواترة القطعية الى غير ذلك من الامور الردة او الكفر يكون ايضا ماذا يكون ايضا بعمل من اعمال القلوب او بنقيض عمل من اعمال القلوب الإيمانية فبدل ان يكون محبة مثلا لله عز وجل وهذا عمل قلبي يكون نقيضها اللي هو بغض للإيمان بغض لله سبحانه وتعالى بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الانقياد عدم الخضوع عدم شرح الصدر بشرع الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور من الأعمال القلبية الكفرية ثم يكون عملاً من أعمال الجوارح مثل بالمصحف، بالمصحاف إلى غير ذلك من الأمور المعروفة فهمت؟ فإذن التكذيب ليس هو كل ما يمكن أن يكون من أنواع الكفر الكفر ليس محصورا في التكذيب كما أن الإيمان ليس محصورا في التصديق فهمت؟ فإذن فإذا وقع كفر بواح هذه الأمور كلها التي ذكرت هي من أنواع الكفر البواح ليس في, في شيء منها خلاف بين المسلمين بين أهل السنة والجماعة هذه الأمور كلها حتى الأشعر متفقون على هذه الأمور لكن على تفصيل لا نريد أن نخوض فيه الآن طيب مقصودنا إذن أن الكفر البواح يشمل هذه الأمور كلها فإذا وقع شيء من هذه الأشياء في إذا وجد شيء من هذه الأشياء في الحاكم وجب الخروج عليه مشي فقط جاز الخروج عليه بل وجب الخروج عليه لهذه الأحاديث التي ذكرنا ولأن مسألة جلب المصالح ودرء المفاسد تطبق هنا أيضا فيقال بأن مفسدة الخروج على الحاكم الكافر وهي مفسدة فيها فتنة نعم وفيها سفك دماء نعم وفيها وفيها وفيها نعم لكن لا تقارن بشكل من الأشكال ولا بحال من الأحوال مع مفسدة كفر الحاكم التي تتعدى إلى محكومه التي تتعدى إلى محكومه وفي ذلك ما فيه من أنواع الفتنة من أنواع الفتنة والفتنة كما يعني ينبغي أن توضح الفتنة إذا وردت في القرآن فالمقصود بها الشرك كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى. طيب لا أستحضر الآية الآن، لكن المقصود آية فيها المقصود يعني آية فيها الفتنة وقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى المقصود بالفتنة هي الشرك، المقصود بالفتنة هي الشرك. طيب، فإذن لا فيها مسألة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء ماذا القبيل <تصفيق> أيوة نعم. نادي. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابنا. عليهم قال الفتنة الشرك الفتنة الشرك طيب. ولا يجوز الخروج عليهم ما أقام الصلاة ولم يظهر كفرا بواحا الآن هذا هو الصحيح الذي ندين الله سبحانه وتعالى بي. لكن هناك مدب هذا هو الذي عليه جمهور العلماء لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز الخروج على الإمام الظالم والإمام الفاسق قالوا بجواز ذلك قلنا لما قالوا أولا لأن عندنا عمومات عمومات الأمر معروف النهي عن المنكر هذا رجل مثله سواء, حاك... سواء كان حاكما أو محكوما هذا الرجل واقع في المنكر يجب الإنكار عليه والإنكار إنكار المنكر يمر بدرجاته وبمراتب منها الإنكار اللساني القلبي واللساني وفي الأيد فإذا لم يتأت لنا لا بالقلبي ولا باللساني يعني إذا استطعنا الأكبر الذي هو الإنكار باليد فإننا نركنا عليه باليد هذه عمومات ثم قالوا ولفعل السلف لفئر السلف لأنه ثبت أن عدد من السلف رضوان الله عليهم خرجوا على الحكام على بعض الحكام المسلمين من غير أن يكفروهم والجواب أن يقال بأن أولا هذه العمومات التي هي عمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخصصة ب مخصصة بهذه الأدلة الخاصة التي ذكرنا هنا والتي فيها التعامل مع الحكام المسلمين <تصفيق> فقلنا إذا بأن هذه العمومات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخصصة بهذه الأدلة فنقول نعم يجب إنكار الإنكار على من أتى منكرا في جميع الأحوال إلا إذا كان هذا الذي فعل هذا المنكر حاكما من حكام المسلمين ما لم يكفر ففي هذه الحالة يخصص هذا العموم يخصص بالأدلة التي فيها أنه السمع والطاعة وكذا وكذا وإن أتى ما أتى من أنواع الظلم ورسس هو وهذا القا... ما تقتضيه القواعد الأصولية المعروفة من تخصيص العام ألا فعل الثلف فنقول هذا عن اجتهاد عندهم هذا عن اجتهاد عندهم ثم استقر الأمر بعد ذلك على عدم الخروج على الحاكم الظالمي ولا الفاسقي والخروج على الحاكم الكافر كما هو مجمع عليه بين المسلمين التلف الذين فعلوا هذا معروف يعني أدلةهم كثيرة منها عدد منهم عدد من أئمة آل البيت الذين خرجوا بينه على بني أميا وعلى بني عباس ومنهم عدد من الأئمة الآخرين قال ويجب الصبر على جورهم لأدلة منها حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية عند؟ وأيضا من حديث أبي هريرة أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عن استرعاهم إلى غير ذلك من الأدلة والأحاديث يعني يجب الصبر على جور الأئمة لهذه الأدلة قال وبذل النصيحة لهم ينبغي بذل النصيحة لولاة الأمر بليل ذلك الحديث المشهور الذي هو أفو في مسألة النصيحة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله قال لما سؤل يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الشاهد عندنا النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة كيف تكون بكل هذا الذي ذكرنا النصيحة عامة جدا فطاعتهم فيه نصيحة الصبر على جورهم نصيحة أمرهم بالمعروف ونهيهم أو المنكر منكر نصيحة إلى غير ذلك من الأمور فالنصيحة عامة جدا ثم قال وعليهم أي على الأئمة هذه حقوقهم فأين واجباتهم عليهم الذب عن المسلمين وهذا أمر عظيم جدا عن المسلمين يعني إقامة الجهاد في سبيل الله الحاكم الذي لا يقيم الجهاد في سبيل الله كثير من العلماء يذكر بأنه في هذه الحالة يعني خصوصا إن كانت المسألة فيها عدو ليس المقصود الجهاد الطلب لكن جهاد الدفع يعني مثلا حاكم يحكم المسلمين ولا يريد أن يقيم شعيرة الجهاد والمسلمون مهددون في ثغورهم وفي بلادهم من طرف الكافر الحربي في هذه الحالة طاعت هذا وإن لم يكفر هو لم يكفر لكن طاعت هذا الإمام غير لازمة لأتباعه لما يلزم من طاعته في ترك الجهاد من مفاسد عظيمة أقلها أقلها إعطاء الأراضي أراضي المسلمين للكفار وأقلها يعني دخول الكفار إلى بلاد المسلمين إلى غير ذلك من المفاسد فإن الذب عن المسلمين هذا أمر لا بد منه وكف ياب الظالم يعني إقامة شرع الله عز وجل بعبارة أخرى يقيم شرع الله عز وجل وفي في شرع الله عز وجل كف يدي الظالم وحفظ ثغورهم هذا داخل في مسألة الزب عن المسلمين والثغور هي الحدود بالعبارة المعاصرة يعني الحدود التي تكون بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر وبلاد الحرب هذه تسمى ثغورا وكنا ذكرنا في بعض المجالس السابقة أنه في التاريخ الإسلامي كان هناك ثغور معروفة مثلا هنا في بلاد المغرب الإسلامي أو بلاد الغرب الإسلامي لما كانت الأندل استابعة للمسلمين الثغور هي المناطق أو الحدود التي كانت بين المسلمين وبين أهل الفرنجة من الإسبانيول والبرتغال وغيرهم وأيضا كانت ثغور أخرى في الإسكندرية وبلاد الشام وغيره هذه الثغور معروفة للمسلمين يعني ينبغي حفظ هذه الثغور بأن يقيم الإمام فيها مجاهدين فهمت من المتطوعين أو من غيرهن يقيمون في تلك الثغور مهمة وحثها مهمة وحثها وتذبيرهم أي تذبير الناس تذبير العامة بالشرع في كل شيء في الأبداني والأديان والأموال فهمت يعني يطبق شرع الله عز وجل في كل الأمور يطبقه في الدماء فهمت يطبقه في ال الأموال يطبقه في الأديان في كل شيء يطبق شرع الله عز وجل فإن لم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام يعني إذا أخذ شرعا آخر ووضعه مكان شرع الله سبحانه وتعالى وطبقه مكان شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يخرج من دين الله عز وجل ولا كرامة مسألة واضحة جدا ومجمع عليها بين علماء المسلمين المعتبرين خلافا لمن وهم أو ضل أو يعني تجاهل هذه الأمور الواضحة في هذا الزمان والله المستعان وتفريق أموال الله في مصارفها هذا أيضاً معروف وداخل في تطبيق شرع الله عز وجل وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف يعني ال الإمام يأخذ شيء منا من الذي يكفيه لأن هو متفرغ لخدمة المسلمين فيأخذ شيئا يأخذه من بيت المال من بيت المال المسلمين يستأثروا به مع ولكن يعني بالمعروف لا يأخذ شيئا كثيرة لا شيئا يكفيه كما ثبت في سيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه وأرضاه ومن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين المهديين من بعده فقد أتا بكل هذه الأمور وجمعها دون هذه التفصيلات لا يحتاج إلى هذه التفصيلات بل أن يعمل بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء من بعده والمبالغة يعني ينبغي لهؤلاء الأئمة المبالغة في إصلاح السيرة والسريرة يصلح سيرته الظاهرة ويصلح سريرته الباطنة وليعلم على أنه أنه على ثغر من ثغور المسلمين ينبغي أن يحافظ عليه وليعلم بأنه قد قام بعبء عظيم وعليه مسؤولية خطيرة وأمانة جسيمة ألقيت على كاهله فليقم بها بحقها وليصلح سيرته وسريرته وليعلم أيضا بأن أول الثبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل كما جاء في الحديث الصحيح فهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى متن الدرب البهية في المسائل الفقهية ننتهي إن شاء الله تعالى من هذا الدر من هذا مدرسة هذا المتن وإن شاء الله في الدرس المقبل نقوم بمجلس ختمين نختم فيه إن شاء الله تعالى هذا المتن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني أمور متعلقة الحقوق الله عز وجل التي ليست ملاعليقة بحقوق العباد حقوق الله سبحانه وتعالى الزكاة فيها, فيها الأمران معاً بعض الحدود مثل آه آه نعم حد الزينة مثلا هذا خاص وحد شارب الخمر كذلك وإن كان يعني الشيء الآخر يظهر فيه لكن حقوق العباد تظهر فيه لكن قليلة جدا لا ترى نعم لكن هي خفيفة قليلة جدا قامت الصلوات هذه الأمور أمور أما الزكاة الأمران معاً على القول الصحيح يعني إقامة الصلاة يعني أن البلاد تقام فيها الصلوات يعني المساجد تقام فيها الصلوات يعني يسعى هذا الإمام أن الناس أجمعين يصلون فهمت يقيم الحدود على تارك الصلاة أو على المتهاونين في أمرها يمنع كل ما من شأنه أن يؤخر الناس أو يلهيهم عن الصلاة لا غير ذلك من أمور هذا هو المعنى هل يلحق بذلك الشرائع الأخرى أم لا الله سبحانه وتعالى أعلم لكن لا شك أن الصلاة حالها أعظم وشأنها أهم وأخطر من غيرها من الشرائع لذلك أعتن الشارع بها في أمور متعددة منها هذه المسألة لكن لا شك أنه ينبغي أن يقيم شرع الله عز وجل في الأمور كلها وإذا لم يقيمه كان على خطر عظيم لكن الصلاة تخصيصها لأهميتها أما أداؤها فهو لا شك إذا لم يؤديها أرا كفر وإذا كفر هو داخل في الكفر البواح مقصود نعم نعم كافر الحربي يعني إيه نعم أول كافر الحربي ينبغي يني يعلم بإنه دم بأن دمه هدر دمه هدر إذا لم يكن مستأمناً إيه كمان الحربي دمه الحربي لا شيء هدر وخايت لقبه المسلم يقتل غيرك ديك صافي ما كل مشكل إذا لم يكن مستأمناً بيكونش مستأمن أما المعاهد هذا شيء آخر الزميل فدار ده لا ينبقى ظلمه ولا أي شيء لأن خلافة من القريش هدف هل أنه هل ورد أميه هل قول رسول الله أئمة من القريش ولأن ها ها الخلفاء دائما كانوا من القريش أمويون من قريش، الأباس من قريش، كلهم من القريش أمويون من بني أمية هي بطن من قريش. الذي ينتمي إليه عثمان رضي الله عنه هو غيرهم كبار الصحابه ابو سفيان بن حرب وغيره وبنو العباس راه اولاد من بني هاشم اصلا غيرهم ما ليسوا من دوحة العلويين ليسوا من أبناء علي رضي الله عنه ولكن ابناء عبد الله بن عباس والعثمانيون كانوا يدعون بأنهم من نسل عثمان من من قريش يعني من نسل عثمان او كذا لكن الظاهر أنهم ليسوا ليسوا قريشين ومع ذلك إذا تغلب الإمام في هذه الحالة يعني ادعى للخلافة وكذا ولم يوجد غيره تسلم له الخلافة ولا يقام عليه بهذا السبب <تصفيق> بن هاشم و بن عبد المطلب أدلة من السنة كلنا السنه هم ونبي صلى الله عليه وسلم سواه بين اما بنو هاشم فبالاجماع الاجماع لان بنو هاشم من البيت انت اتفقنا يا صاحبي بقى غير بنو عبد المطلب الد الدليل هو انه نبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللي ومن بعد نبي وسلم بينهما بحال بحال بنو المطالب وبنو هاشم من نفس الدوحة ومن نفس لكن المقصود لعنده ما أدري لكن المقصود لعنده من خرين اللي مشي من عبد المطن يعني هاشميون اللي ليسوا من الطالبيين ما أعلم تراجع عبد المطن